اتعالك من حب عشت و تحت؟ لتاحت اتعالك لما بعدت فهمت اتعامل مع قلب عكس ما قلت و خلت اتعامل في العندة عمري ما زيك شغل ب عندك سهل بس عاد بتكون عيني نسيها عن العيوب مين شو فاصل حقي امانس من غير قولوا بس عاد بتكون عيني نسيها عن العيوب مين شو فاصل سر اتحملك لو بس يومين قل لي مين وازاي انا اتحملت سنين هتلاقي فين صعب زي تلاقي كنين هتلاقي فين شبعي وسط البني ابنين وغلطة النسجد ده سعاد بتكون عينينا تيهان العيوب ونشوف عكس الحقيقة مع ناس من غير قلوب ویدیو